أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين فأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين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 فإِذَا سَلَخُل أَشْهُر الْحُرُمُ فَقُتُلُ المُشِْكينَ حَيثُ وَجَتُمُوم وَخُذُهُم وَحصُرُهُ وَخُذُوهم وَحصُرُهُم وَكُرودُ لَهُ كُ مَ رصَدَ فَإِنتَابُوا وَأَقَُ الصلَةَ وَآتَ الذَّكَ تَ فَخَلُّ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 اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يركبون في مؤمن إلا نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّكَ لَسُوءُ أَيْمَانِهِمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا ايْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُون أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَسُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ اتَخْشَوْنَهُمْ فَاللهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرَكُم عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ على مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَتْرُكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا وَلَمْ ياتَّخِذُ مِن الدُون اللِ وَلَا رَسُهِ وَلَ المُؤمنِنينَ وَلجَ واللَّهُ خَبير بِمَا تَعملَلون مَا كانََ للِمُشكِينَ أَي يعمُر مَسَاجِدَ الله شَهِدينَ عَلَ أَفُسِهِم بِالْب لَائكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَجَعَلْتُمُ صِقَايَةَ الْحَٰ وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستعون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين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 إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم قل إن شيرتكم واموال نقترفتموها وتجاره وتجاره تخشون كسدها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله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 ادْنَاصَرَّكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُنْعَمُوا عَلَيْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ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 اللَّهُ رَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عن يد وهم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 يريدون أن يطفئوا نور الله بأفوالهم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق قِيلَ اظْهْرِهِ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَا يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ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 يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَ عَامًا وَيُحَرِّمُونَ عَامًا يُحِلُّونَ عَامًا وَيُحَرِّمُونَ عَامًا لِيَطْأُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله الساقلتم إلى الأرض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 هو شيء والله على كل شيء قدير الا تنصرو فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثان يسنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِنْ فِرُوا خَفَافًا وَسِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ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 سِيم وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبٍ مُّرְدُدُونَ وَلَوْ أَرَاكَ عددُّ لَ عُدَّتَ وَلَِ كَرِهَ اللهَّ بعَثَهُم فَثََّقَُم وَقِيلَ كُعدُ مَعَ القاعدين لَ خَجُ فيِيكُمَا زَدُوكُم إِلا خَبَلَ وَلَ أَوضَعُوا خِلَلَكُم يَبون لكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِذَا أُذِّنَ لِلْقِتَالِ وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ بِالْكَافِرِينَ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُّهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يقول قد أَخزْن أَمرَنَ مِنْ قَبل وَيتَوَّ يَقولُ قَدخزْنَا أَمرَناَ مِنْ قَبللُ وَيتَوَّ وَهُم فَحون كلَُّ أُصبَن ونتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا فَتَوَرَّبُوا صُوءَ إِنَّ مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّنْ يُتَقَبَّلَ مِنكُم إِن كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن قَلِيلٌ مِّنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى كَمْ وَالِهِمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَذْهَقَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ يُفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسقطون ولو أنهم رضوا ما الله سيؤتين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وإنما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 ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن كل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين بِاللَّهِ <تصفيق> لَكُمْ خالد فيها ذلك الخزي العظيم فَرُمَ النَّافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِم سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِم قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِن ذَرون وَل إِن سَأَلتَهُم ل يَكُونَّ إِ مَا كُنَّ نَخُوضُ وَنَلعب كُلْأَبِلِ وَآيَاتِهِ يرَسُولهِ كُ تُم تَسْتَهزئُون ل قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقاء بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد من فَتَوْا وَأَثْرَأَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ وَقُضِّيَ كَالَّذِي قَضَى أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون فلم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح بِرَاحِمِ وَأَصْحَابِ مَدِينَةَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُ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 وبئس المصير اهلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا فى الارض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين تَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَدَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبقوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعت الله إلى طائفة منهم فاستأذنون لِالخُرُوجِ فَكُلًّا تَخْرُجُ مَعِي أَبَدًا فَكُلًّا تَخْرُجُ مَعِي أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِي عدوا إنكم رضيتم على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالك أنزلت سورة الأولى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفكون حرج إذا نصحوا لله ورسوله مَا على المحسنين من سبيل تفيض من الدمع تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنيان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 وسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ سََحْلِفُونَ بِلهِ لَكُمْ إذ قَلَبَةُم إلَيهِمْ للتُعرِضُوا عَنْهُم فَعارِضُ عَنْهُم فَعرِضُوا عَنْهُ إِهُ رِجسُ وَمَأوَهُم جَهَنَّ مُجَزَ أَمْ بِمَا كانَوا يَسِبون.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 وَمِنَ الأعرَابِمَ التَّخِذُ ماَاُ فِكُ مَ غرَمَ وَيتَرََّسُ بِكُمُ الدَّوَائِر عَيهِم دَ إَةُ السَّ واللهَّهُ سَمع وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ كُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّا كُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ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 وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله وفور رحيم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 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ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 أَمَّنْ أم أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَى جُرُفٍ نْهَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْ رِيبَةً فِي قُلُوبِهِ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 وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحابدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَغْفُلُوا يُوفِرُ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لهم أنهم أصحاب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 الذين اتبعوه في ساعة العشرة من بعد ما كاد يزيغ من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم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 ما كان لأهل المدينة ومن حق لهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا, ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذَلِكَ بِأََّهُ لا يصبُ ظَمَأُون وَلَا نَصَبُوا وَلَا مَخْمَصََةٌ فيِي سَبيل لللااجِ وَلَا يَطَُون.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 ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله ليجزيهم الله احسنا ما كانوا يعملون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 أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادوا إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا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 مَن صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ, عزيز عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم